111. له ما في السماوات فِي في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 112. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى 113. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 114.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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل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 114. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن 115. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 116. فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى 117. لنفسي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 111. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم 112. قد جئناك بآية من ربك 113. والسلام على من اتبع الهدى 114. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 115. 114. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا 115. قال فما بال القرون الأولى 116. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نَحْنُ ولا أنت مكانا سوا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 111. أَمْرَهُ أمرهم بينهم وأسروا النجوى 112. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما, بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 113. فأجمعوا كيدكم ثم 111. وقد أفلح اليوم من استعلا 112. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 113. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 119. فأوجس في نفسه خيفة موسى 110. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 111. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 112. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا 112. قالوا آمنا برب هارون وموسى 113. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 114. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 115. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 116. ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 119. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى 110. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم, فإن له جهنم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 117. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع مرسى إلى قومه غضبان أسفا 118. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 113. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 114. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أبعصيت أمري 115. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 129. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 120. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 111. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا 112. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 113. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثَّم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا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 وَكَذَلِكَ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم أَوْ أو يحدث لهم ذكرا 110. فتعالى الله وَلَا الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب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 ان ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَهْ ابْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 119. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 110. وأمر أهلك واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى